صل الله عليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هل ورد في فضل الاعمال الصالحه في شهر المحرم شيء شهر المحرم جاء فيها اعمال صالحة تختص بهذا هذا الشهر ومن هذا الاكثار ال من الصيام وخاصة صوم اليوم العاشر من الشهر المحرم لا والصيام يوم قبله صيام اليوم العاشر قد قال عليه الصلاة والسلام في ثواب الصيام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله نعم السلام عليكم هل للانسان أن يجعل لنفسه وردا من الأذكار المطلقة يوميا يواضب عليه التقييد بدون دليل شرعي التقييد بدون دليل شرعي نوع من التشريع ولهذا الأصل في الأذكار أن يؤتى بالمقيد كما جاء مقيدا والاذكار المطلقة يؤتى بها مطلقة لكن لو مثلا قال قائل واضب كل يوم بعد العصر على مئتين تحميدة أو ثلاثمائة تحميدة أو أربعمائة تحميدة ويجعل ذلك آه ذكرا آه مقيداً يواظب عليه كل يوم يقال هذا التقييد لا دليل عليه والأصل أن يتقيد الإنسان بما ورد فيأتي المقيد مقيداً كما جاء والمطلق أيضاً مطلقاً كما جاء نعم صلى الله عليكم يقول هل ترتيب الأحاديث في كتاب الأربعين وتتمته ترتيب المقصود؟ آخر يقول هل في ختم ابن رجب رحمه الله بهذا الحديث فائدة؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول لا لا أظن أن يعني أن الترتيب الذي جاء في كل الأحاديث نعم في بعضها يظهر يظهر وجه لمجيئها وأنها فيها نوع من الترتيب و. أما ان يقال هذا في كل ما اورده وساقه من احاديث فلا يظهر ذلك ولو قدم لو كان قد قدم بعضها على بعض لا لم يحصل أي خلل في الترتيب نفسه فلا يظهر الله اعلم أن الترتيب مقصود بشكل دقيق لكن في الجملة نعم في الجمله الاحاديث يعني من بداية الكتاب بدءاً بحديث إنما العمال بالنيات ثم الأحاديث التي يقوم عليها الدين مثل حديث عائشه وحديث جبريل ونحو ذلك حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وهكذا تدرج في سوق الأحاديث وأما ما تعلق ب الختم ختم الامام بن رجب رحمه الله تعالى بهذا الحديث ففي نوع شبه من ختم البخاري صحيحه بحديث الحث على الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان وان من ثمار العلم والتعلم والتفقه في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب العبد على العمل وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى نعم. صلى الله عليكم يقول ما حكم استعمال عداد الأذكار؟ عداد عداد الأذكار عداد الأذكار وقبله أيضا السبحة ونحو ذلك من الآلات خير للمرء وأبرك له في ذكره لربه. سبحانه وتعالى أن يعد ذكره لله عز وجل بيده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع فإن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الخرز موجود والحبال موجودة ويمكن عقدها ونظمها لتكون بيد من أراد أن يسبح ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا أيضا رغب في ذلك وحث عليه وخير هديه عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل أو عد ذكر الله سبحانه وتعالى باليد أدخل في الإخلاص من عده بالسبح ونحو ذلك وخاصة من يحملون الصبح الطوال مما يحمل مثلا المئة أو الألف خرزه وربما علقها على صدره وربما حركها في يده كثيرا مع غفلة قلبه وانشغاله ولهوه فأقرب لإخلاص العبد و. عناية بذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون عده للذكر بيده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بيمينه أو يعقد التسبيح بيمينه فذكر الله عز وجل وعد الأذكار ينبغي أن يكون باليد لا بآلة أخرى تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والآلات الحديثة التي تستعمل, تستعمل في العد الآلات الحديثة هذه مشغلة, لي مشغلة للإنسان ومن آخر سبحان الله ما رأيت هذا الصباح اليوم كان إلى جنبي رجل فتح الجوال على برنامج فيها رسوم ويضغط يسبح وتتغير الرسوم أمامه ينظر فيها وهو يلمس وتظهر يظهر ارقام او كذا في هذا كله مشغله مشغله للانسان والهاء له وهي وين كانت ضبطت العدد من جهة، إلا أنه لأنه لأنها ألهت الإنسان واشغلته عن حقيقة الذكر من جهه أخرى. فالخيل الإنسان والأبرك ترك هذه الأشياء وأن يسبح بيده. تأثرا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. نعم. صلى الله عليكم يقول هل يجوز التهنئة بالسنة الجديدة؟ ما ما نعلم لهذا أصل في هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى نعم. وهذا آخر يقول تخصيص بداية السنة بالدعاء بأن تجعل سنة خير وبركة هل هو جائز قياسا على الدعاء في بداية الشهر أم أنه لا يجوز لعدم وروده عن السلف؟ يدعى بما جاء في ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا هل للهلال ومن ذلك هلال محرم اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلام والاسلام فيشتغل بالوارد الماثور ويترك ما سوى ذلك مما لم يرد ولا أصل له في شرع الله نعم صلى الله عليكم يسأل عن حكم الجهر بالأذكار كان يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه هذه مرتبة من مراتب الذكر الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة وأن اعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا وأن هذا هو أفضل أحوال الذكر أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عن السائل، ثم يليه الذكر باللسان نان. صلى الله عليكم يقول نحن من الحجاج ولقد من الله عز وجل علينا بأداء المناسك ولله الحمد والمواضبة على مجالس الذكر في مكة والمدينة ولله الحمد. قال نحن على وشك العوده إلى بلادنا وهذه المجالس غير موجودة فما نصيحتكم وما الحل نسال الله عز وجل لكم أجمعين القبول والفوز بالرضوان والغفران والتوفيق لاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه وأما عدم وجود المجالس مجالس العلم فهذا مضرح على الناس في بلدانهم وينبغي احياء هذه المجالس مجالس العلم حتى يحصل الانتفاع والارتفاع والفهم لدين الله سبحانه وتعالى وينظر اذا كان في البلد من طلبة العلم الاكفاء الذين عندهم القدرة على التعليم والتدريس يشجع ويحث على عقد هذه المجالس في مثل كتاب الأربعين للنووي أو غيره من كتب اهل العلم ويجتمع الناس فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وإذا كان لم يتيسر هذا فانه يطلب من إمام المسجد أن يقرأ عليهم من كتب أهل العلم إذا كان يحسن القراءه يقرأ عليهم من كتب أهل العلم ما يستفيدون بسماعه ما كان منها شروحات مبسطة واضحة اسلوبها سهل قريب من افهام العوام فيقرأ عليهم كراءة واضحة حتى أيضا يحصل الفهم والاجتماع الحاصل أن أنه ينبغي أن يكون هناك اجتهاد على تحقيق هذا الأمر الذي فيه الخير والبركة والفائدة نعم يقول ولهذا مما أنصح به في مثل هذا المقام مثل هذه الكتب أخذها وحملها إلى ائمه المساجد وحثهم على القراءه منها وإذا كان عندهم قدرة على الشرح والبيان أيضا أن يكون منهم مساهمه في ذلك حتى تحصل الفائدة المرجوة بإذن الله نعم حس الله عليكم يقول قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه هل يدخل فيه القرآن؟ نعم القرآن هو أعظم الذكر القرآن هو أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى فإن أعظم ما يذكر به لا تلاوة كلامه مع التدبر لكلامه سبحانه وتعالى نعم حس الله ليكم يقول هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية نعم يعم لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا فقال عليه الصلاة والسلام صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها خير لها أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها نعم حسن عليكم يقول هل ورد حديث صحيح أو أثر في فضل الصلاة في الروضة ورد في فضل الروضة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة وهو حديث صحيح ويدل على هذه البقعة وشرفها وفضلها وهي من المسجد والذي يكون في هذه البقعة هو ما يكون في المسجد وأعظم ذلك الصلاة والذكر وقراءة القرآن ودعاء الله سبحانه وتعالى فهي بقعة فاضلة فضلت بهذا الفضل وهذا الشرف ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فإذا تيسر للعبد اتيان الروضة والصلاة فيها والذكر والدعاء ونحو ذلك فهي فيها هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث نعم صلى الله يقول شخص له قريبة لديه قريبة وهي جدته وتحتاج إلى مساعدة وهي مريضة جدا وهي في بلاد الكفر فهل عليه أن يرجع إلى بلد المسلمين ويترك جدته في دار الهي أم يبقى معها في هذه البلاد لا في حل ثالث ما ذكره وأن ياخذها معه ويحثها حتى تكون وفا وفاتها في بلاد الإسلام وددفا في ديار الإسلام ومقابل المسلمين يحثها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها لقبول ذلك نعم صلى الله يقول ما حكم الذكر الجماعي خاصة في تلاوة القرآن والتكبير أيام العيد الذكر الذكر الجماعي الذي يشترك فيه الذاكرون بالبدء والانتهاء والصوت والأداء هذا مما لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وإنما كل يذكر الله سبحانه وتعالى ما تيسر له يذكر الله جهده ونشاطه أما الأذكار الجماعية التي يشترك فيها بالبدء والانتهاء وطريقة الأداء هذه لا أصلها بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انكار ذلك كما في القصة المعروفة وهي في سنن الدارم بسند جيد قصة النفر الذين كانوا في المسجد وعليهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون أي جماعة هللوا مئة فيهللون كبروا مئة فيكبرون فأتى إليهم رضي الله عنه وقال ما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال وهل كل من أراد الخير أدركه أي أنه لا يدرك الخير إلا من يوافق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله عز وجل لنا جمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير وأحب ان أن الدرس اعتبارا من هذا اليوم يتوقف ويعلن عن عودته في وقت لاحق إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك